مضى الدهر يحكي سيرة العظماء مضى الدهر يحكي سيرة العظماء بما فيه حارت ألسن البلغاء فإن دفنت تحت التراب عظامهم فإن دفنت تحت التراب عظامهم فأفعالهم شمس بكل سماي نفسن رات بذل النفائس غايتا فكانت لغن اكفن خير اريدا واحرار يابون الحياه ما وأبرار يأتون الرجع بإباء من الباقيات الصالحات خلودهم بنيناً ومالاً أنفقوا بسخائي لقد ارخصوها طوعدين محمدين كما اردفوا للمرتضى ولا زي تحيهك وموقف خاندي من لهم اوقفت نفسي حروف ثناي حروف ثناي حروف ثناي <تصفيق> للشاعر حسين العندليب